بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة لن عام إلا ما يتلا عليكم غير محي للصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ya Eyüha الذين آمنوا لا تحلوا شعائل الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد, ولا الهدي ولا القلائد ولا ايت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئا قومنا صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتذوا ve tağwönü ala birr ve tıqwâ, ve la tağwönü ala lism ve lğdwan. Ve tıkwullah. İnnaallah şadidul âqab. Hürmet alaikum almayet وَمَا غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلا ذَالِكُمْ ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون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 يَقُولُ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخدان ومن يكفر بلماني فقد حبط عمله وهو في يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ve erjülükümü ilel kabein. ve in kün tum jünben fal tahrı. ve سَفَرٍ kün الغائط أو لامستم بستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم مصعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم نيابسط اليكم إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد خذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرَسُولِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارٍ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ ثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيتين يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم La kilem minhum, f'afu onlum wafah. Inna Allah yuhb al muhsinin. Wmina al-ladin qalu. Inna nusara, axdnam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 قل فمن يملك من الله شيئا نراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأما ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء Allahu على كل شيء قدير. Ve, "Söylediler: Yahud ve Nasır, "Biz, bizim Allah'ın ailelerimiz ve onları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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا بن بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها داخلون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 قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب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 أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين وتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قبلاً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتلنك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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابين يبحث في الأرض ليريه كيف يوارسو أت أخيه "Çal ya, ve ilte, ağzett, ve nekoun, mithla, haza, lgrab, fawari, asou, at axhi, fa إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا وما أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادنا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 إن الذين كفروا لون لهم ما في لرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب نليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءا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 Alam ta'lam Allah lahu mulku samawati wal ard yu'adhibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' ala kulli ya الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمتوا من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه يَقُولُونَ إِنْ مُتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ توتوه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 Fija'ou k fakum beyn hüm a ogrdganhüm. Vein t ogrdganhüm falay ydrk sheyaa. İnna Allaha yuhibbul muksitin. Ve keyfe yuḥakkimūnak ve 'indahumut-tevrātu fīhā thumma yatawallūna min ba'dizālik vemā ulā'ika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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 في العين بالعين ولن فبلن في ولذن بلذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره الله وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّينَ عَلَى أَثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَعْرِجَ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًا وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تولوا ما يريد اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ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 فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا اقسم بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبط اعمالهم حبط اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد من وَمَعَ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Ağzetin, على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة تلايم. ذالك فضل الله يتهمي يشاء. والله واسع عليم. إن مَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 Qul a ahl al Kitab, hel tenkimon mina وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وَجَعَلَ مِنْكُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُنْكُمْ قَالُوا قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا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 Allah la yüpül müfsidin. Wolan ahl al Kitab amin ve Tqol kafırna onlarm seyatim ve لَقَامُ التَّوْرَةَ وَالْجِلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تفعل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ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 وَمَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ İnna ladin aban ve ladin hadun ve ıslabun ve ncaramana man bil Allah ve al-yol ilaahir ve amil عليهم اقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم موسى كلما جاءهم رسول بما لا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 الله ثالث ثلاثة وما من لهن إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا الذين كفروا منهم عذاب ليم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 وَظَرْ كَيْفَ نُبِينُ لَهُمُ لَأَيَاتٍ ثُمَّ ظَرَ النَّائُفَكُونَ قُلَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَ وَاللَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ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 Labiisa ma qaddamt lehum anfusuhum an sakhit Allah aleyhim an sakhit Allah aleyhim ve fi alazabihim halidun velau kanu yu'minun و ما أنزل إليه ما تأخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون دن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صار ذَلِكَ bıan minhum qissi sin ve rhaban ve ann hum la نزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا من نفكت بنا مع الشاهدين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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Valladin kafır ve kaththu baayetin aulak achabul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 ولكن يواخذكم بما عقدتم ليمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة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 ayetih l'alakum tashkurun ya والخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتهون ve atriğül Allah ve atriğül فَإِن ve hzaro. Faeinte vliy tum faglamu.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 واللهَّهُ يُحبّ المُحسنين ي أَن يهَ الذيينَ آمَنول يَبَل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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتًا حَرَامًا قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ والقلائد. ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أن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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تنبذوا بدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 لا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو منكم أو من غيركم أو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 ولا نكتم شهادة الله إنا إذا F'in üthir ala anna huma istahqa ithman f'a âkharan yakuman مِنَ min al-lazine istuhiqqa alayhim Bilâhi lâ şahadetuna aḥkûmün şahadetîma ve mâtdeyna. İnna ıdâl min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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ يتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جَئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْهُ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذَا وَحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَا مِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 قالون نريد أن نأكل منها وتطم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لاولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين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 ''İn كنت قلته فقد علمته ''Tعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ''İnك أنت علام الغيوب'' ''Mâ قلت لهم إلا ما أغتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم